يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنبا نات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسامير من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد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 وَإِذْ بوأنا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يَأْتُوكَ رجالا وَعَلَى كل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 وأحلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم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 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادون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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا تمنى ألقى الشيطان في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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربك فيؤمنوا به بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ الذين الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِنَّ الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله لعفور غفور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 نكل على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل لله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون